منك العذر وعلي المعذره لا تحسب حساب هجر ولا هجير كل ذنب بتذنبه بستغفره واحد ما يعذرك ما في خير دور بصدري وطن واستعمره عندك من الظل الاول للاخير عيش فيني ودمر اللي تدمره واعتذر لي واعتبر سرك كبير لا تبشرني بجرح وتاخذ لا تعشمني بفرح وتستخير ولا تنومني بليل وتثهرة ولا تنام الا وانا جفني سهير خلني مثل النجوم من عيش فيني لا شهيق ولا زفير لا تقول العفو عند المقدرة خل قلبك صلب وحسابك عسير المسامح وزعل للمبزرة ولا انا لاني زعول ولا صغير ودي ادري ليه للحزن ثمره ودي اقطف من قساوتك العبير ودي اجفل من فراقك واحذره ودي يعرف لو زعلت اش يبي يصير لو تقدر خاطري صدق اكسره لو صحيح تحبني لا تستشير ازرع بقلبي سبب يستنفره اثبت انك غير وان الناس غير شاعرك ما كل بنت تجرجره حارة عقول ناس ما تحير انسا ما حركوا فيه شعره ثار عشقو ما لقى شي يثير لو سكت شفت الوقار في منبره، وانت كلم زمهرير بزمهرير ما يحضر الا القلوب مجمهرة وما يغيب الله وعشاقه كثير انهجرته تستقرب محجرة وانت بعت رضاه ما عينت خير اعشقه لكن بعد ما تقهره ابتسم له بس لا شفته كثير حن لكن حن لا جبت خبره حب لكن خل حبك بالأخير لو عطيته وجهك أعطاك ظهره صد عنه يتبعك مثل الضرير لا تحاول تكسبه ما تخسره صير ثلج يصير لك مثل السعير ما تميل هلا الغصون المذمرة وما يسيل من الجروح هلا الغزير من قبل لا تنقهر منه اقهره قبل لا يستحقرك خلك حقير اسكنه حرك جموده بعثره اعشق كره عات بشرة لم انثره لملمه لملمه انثره صد يا خي طير لو تقدر تطير من متى وانا تحرى لي مرة تثبت اني لوقع لو توقع كبير او كان مقطوع من غصن شجرة لا صديق ولا رفيق ولا عشير ابدوين شيب الصبر شعره ما عرف ريش النعام ولا الحرير انغفى كن السحاب دثرة وانصحى يفرش من الرمضة حصير ما اخذ من قسوة البيد اكثره ومن شموخ البدو شر مستطير جنته صحراه والشوك ازهره والسراب بنظرته مثل الغدير انفزع يا مشجعه يا مغفره من خلقها الله وهو قرم وفقير كم ما تقدره قل ما تقدره صير غالي صدق ولا لا تصير الغرل اللي ما تزعزعه اهجره دام قلبك لا يجار ولا يجير شوف لك رجل بليد استحقره واجب اللي يعشقون بلا ضمير بس انا لو جبت لي مية مرة ما تحرك فيه شعره لو تطير